لكن اعمالكم ويرذر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامر محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم ان بعد عباد الله هناك حديث يعرف عند اهل اليمن باسم حديث البطاقه هذا الحديث يحكي قصه رجل من هذه الامه ستقع في يوم القيامه هذا رجل له تسعة له تسع وتسعون سجلا السجل الواحد مد البصر هذه السجلات جميعها مصطرة بالخطايا والسيئات قد أسرق على نفسه في فعل الدروب والمعصر ما ترك ذنبا إلا وفعله تلقي الله أعسى وجل بهذه الثنوب العظيمة تسعة وتسعون سجلا السجل الواحد مثل البصر فيواجه بهذه الخطايا هل تنكر من هذا شيء؟ فيقول لا أظلمك الملائكة الذين كتبوا هذه الخطايا؟ فيقول لا هل لك من حسنه فعلتها ولم تكذب فيقول نعم وحينها يوفى هذا العبد بالهناء فينادى عليه بلى ان لنا عندنا بطاقه بطاقه اي ورقه صغيره فيقول يا رب ولما هذه البطاقه في هذه السجلات ما تصنع ورقه صغيره امام 99 سجلا السجل الواحد مد النصر كلها قطايا وسيئات ماذا تصنع معه ورقه صغيره كم ستزن في ميزان الحسنات امام هذه الاطنان من السيئات فيقول يا رب وما هذه قطافه في هذه السجلات فيقول الله عز وجل انه لا ظلم عليك اليوم احصى وزنك فياتي العبد عند الميزان ونحن المسلمين نؤمن بان الميزان حق ميزان حقيقي حسي على الراجح من اول اهل العلم له كفتان واليسان كفه توضع فيها الحسنات واخوات توضح فيها السيئات فمن ثقلت موازينهم فاولئك هم المفسدون واما ان خفت موازينه فاولئك الذين نقصوا انفسهم ايها احبته في الله هذا رجل اذا وضعت هذه السجلات العظيمه في كفه السيئات لا شك انها سترجح فلما وضعت هذه البطاقه الصغيره في كفه الحسناتنا ولقى كفه الحسنات وطرشت هذه الكتاب جميعا وذكرت فيه ان هذه البطاقه على اضطرار سايقه ما هذا ما الذي كتبت في هذه البطاقه وما الذي يسعى المرء لكي يحصل بطاقه كهذه لا تثقل امام الظنوب وان عظمت وإن تدوى وإن ملأت تسعة ودسعين سجلا السجل الواحد مثل البقر إنها بطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نعم أيها أجوبة في الله إنها شهادة التوحيد إنه الإسلام هذا الرجل الذي الله عز وجل مسلما يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ففاز وسعد ولم يثقل امام جهاد التوحيد تم ولم يثقل امامها معصيه وان عظمت وان كثرت ذنوبه انها شهاده التوحيد انها شهاده الاسلام نعم ايها الاحبه اخلاق والله لا اله الا الله ضيرا انها اعظم النعم التي ينعم الله بها على عبد من عباده ان يوفقه الله على الثبات لهذا الدين كيف بك اذا سمعت نداء رب العالمين يوم القيامه وهو ينادي على ادم يا ادم فيقول ادم لبيك يا ربي وسعديك والخير والخير كله في يديك فيقول بعض عز وجل لآدم أخرت بعد النار أخرت أهل النار من ذريته فيقول آدم يا رب وما بعد النار كم واحد من ذريته سيدخلون النار فيقول رب العالمين أخرت من كل ألف تسعمائة وتسعة ونسعين إلى النار الفن الذي سينجو يوم القيامه واحد من كل 1000 الالف يلقيهم الله عز وجل في النار ولا يبالي الا يقاطع المباه سبحانه وتعالى لا يسعد عما يفعل وهم يسالون ولا يظلم نظك احد يلقيه الله عز وجل في جهنم بي وكل ملهق فيها زوج سالهم قسنتها وكل ملهق فيها زوج لا تنتلف وتقول هل من مزيد هل من مزيد والذي ينجو يوم القيامه واحد من كل الف لما سمع الصحابه هذا الحليم ينادي من منا يقول هذا الواحد وقال يا رسول الله واي قال صلى الله عليه وسلم خل ما اصحابه وقم ال امه من بعدهم فقال صلى الله عليه وسلم من يئس وجاؤ تسلم 199 ومنكم واحد يا امه محمد وبشر النبي صلى الله عليه وسلم امته انهم سيكونون شطر اهل الجنه اي نصف اهل الجنه فأيُّ كرامةٍ بعد هذه الكرامة وأيُّ نعمةٍ صرق هذه النعمة إنها أعظم ما أنعن الله عز وجل لها علينا نحن المسلمين أنهدان الله الإسلام دون أن نحف عنه ودون أن نفدش كي نهتدي إلى الحق بل بعدها الله عز وجل في بلد المسلم واخرج الله عز وجل ابوي مسلمين يشهدان ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اعطاك الله عز وجل الاسلام دون ان تبذل شيئا من اجل الاسلام في لفظ لا لن يهني فيه عن نبينا صلى الله عليه وسلم الى هذا الدين وهو الذي تابع عنه بكل ما اوتي من قوه انه ام القائل عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عائد صدف امام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع عنه اذى المشركين كانت الصخره التي يتحطم عليها امال المشركين في نيل من اطول الله كان المشركون يريدون قتل رسول الله يريدون اذائه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتمكنوا من ذلك في حيات ابي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يدافع عنه ويحميه ويحفظه من اذى المشركين مع انه مشرك مثلهم مع انه ليس على دين محمد صلى الله عليه وسلم حتى أنه خوصر معه في شعب أبي طالب حتى أكلوا جميعاً وره الشجر وهو لا يزال على الكفر لا يزال على ملة مويش ومع ذلك يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عن المخنين معه ومع ذلك كله يمود على الكفر والشرك يمود على الكفر والشرك واما يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علتا وقد انشد الفرجد في ذلك ابيات عظيمه يقول الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم والله لن يصل اليك بجمعهم حتى اوثد في التراب دخيلا والله لن يصل اليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفين تصضح بأمرك ما عليك ضاظه وأبشر وقر بذاك من تعيون ولا عذني وعرفت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت كما أمين ولقد عرفت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين الذي يقول ذلك هو أبو طالب وهو لا يقال على الشرك يقول ولا ادعى وصفه بان دين محمد من خير اديال بريه دين لولا الملام لا اوحدا ما ثبت لوتني سلحا ببينا فما حضر البطات جاء ابن ابو جهل عليه لعنه الله وعبد الله ابن ابي جميه عليه لعنه الله وجلس عندي وهو يموت وجاءه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول يا عمرو قل لا اله الا الله كلمه احاجج لك بها عند ربي يا عمرو قل لا اله الا الله كلمه احاجج لك بها عند ربي رسول الله يعلم ان هذا الرجل يكره لأن الإسلام حق ولكنه يترك الإسلام خشية أن تعيره بريش وأبو جهد مصاحبه يجلسان عند رأسه ويقولان له أتترك ملة عبد المطلب أتترك دين آبائك وأجلالك ورسول الله صلى الله عليه وخلم يتبر عليه هذه الكلمة حتى كانت آبائك يواتكلم ما يقولها بل هو على مله عبد مطلق وما تعالى الكفر وعياته بالله باتا كفر المشركه وحد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الحزن اشد الحزن لانه على الشرك وقال لاستغفرن لك ما لم انه عنه فأنزر الله عس وجل قوله ما كان للنبي الرسول والذين آمنوا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم لهم أنهم أصحاب جحيم وأنزر الله عس وجل قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أيها نسلمون هدانا الله محتوى دين الاسلام في الوقت الذي حرض منه على نبيك صلى الله عليه وسلم هدانا الله للاسلام ولئن الذين لم يقدم شيئا في هذا الدين في الوقت الذي ضاع علمهم الطيب لنا سنوات وسنوات وانقضاء ضل عن السباع وربما لم يهتد الى الا بعد ان ابنى عمره كله فلم يستدي اليه الا ضي وفاني هدانا الله سبحانه جل لهذا الدين واسدر علينا اعظم نعمه ينعم بها على احد من خلقه فماذا قدمنا نحو لهذا الدين ماذا قدمنا نحو الاسلام ان اقل شيء نقدمه لهذا الدين هو ان نتعلم ديننا وأن نعرف إسلامنا هذا الدين العظيم الذي رضيه الله عز وجل لنبيه ورضيه الله عز وجل لعباده المؤمنين قال الله عز وجل اليوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم لكي ذا دينا هذا الدين الذي قال فيه لا معزه ولا قيل ومن يكذب حي الاسلام دينا فلن يقبر منه وضوه في اخره من القاسرين نعم ايها الاخوه في الله لا بد ان نتعلم هذا الدين لا بد ان نعرف الله عز وجل حتى معرفته لا بد ان نقرا القران والمبالغه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد ان نتعرف على اسماء الله وعلى صفات الله عز وجل التي في القران فؤمن بكل ما وصف الله به نفسه في القران وبكل ما وصفه به رسوله صلى الله عليه واله وسلم في سنته نؤمن بهذه الاسماء والصفات كما جاءت بسم الله فنؤمن بان الله عز وجل سميع بكل مصور يسمع دبيب النمل السوداء على الصخر الصلماء في ليله الظماء ونؤمن بان الله عز وجل بصير ونؤمن بان الله عز وجل لطيف يراك على اي حال تؤمن بان الله عز وجل عليم يعلم السر ورقفا تؤمن بأن الله عز وجل هو الظاهر الباصل فهو الظاهر الذي على خلق جميع خلبه وعلى خلق سماواته واستوى على عرجه ومع ذلك فهو النرط الذي لا تحجبه سماواته عن رؤية خلبه ولا يحجبه خلقه عن رؤية ما يحجبه هو سبحانه يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور يستوي عنده سبحانه وتعالى السموات والارض لا تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حد في ثنايا الارض ولا رطب ولا يابس الا بينه مبين لا بد ان نتعرف على اسماء الله وصفاته التي جاءت في القران والتي جاء في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فرضا الايمان من رضي بالله رب و دين و محمد صلى الله عليه وسلم رسولا لا بد ان نرضى بالله رب ما معنى الرضى الرض هو القائل فؤمن بانه لا قاهر الا الله وهو الرزاق فتؤمن بانه لا رزاق الا الله وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يذكر الروح اليالد وهو الذي يقوم على شؤونهم ويسلكهم سبحانه وتعالى ومن معاني الربوبيه الذي له الحكم والسياده والتشريع فلا بد ان نؤمن بانه لا مشرع الا الله لا بد ان يؤمن بذلك والا كنا مشركين الله عز وجل يقول ان الحكم الا لله الله عز وجل يقول ولا يشرك في حكمه احد الله عز وجل هو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو الذي لا من يكم في كل شؤون الحياه فالاسلام ليس كعاد تصلي فحسب وليس انام تصوم فحسب وليس بعض الاموال التي تنفق على الفقراء والمساكين فحسب بل الاسلام ينظم كل شؤون الخلق الاسلام نظام شامل لكل حياه الناس فيشمل علاقه الانسان بربه ويشمل علاقه الانسان باسره ويشمل علاقه الانسان بغيره ويشمل علاقه الانسان بالدوله ويشمل علاقه الدوله مع غيرها من الدول والمجتمعات ويشمل وينظم علاقه غير المسلمين في بلاد المسلمين ويرضل علاقة دولة الإسلام مع قبلها من الدول الكافة الإسلام منهج حياة نظام شامل فيه سعادة البشر جميعا ولنس كما يردل العلمائيون والمرافقون أنه لا علاقة للإسلام بالسيادة ولا علاقة للدين بالسيادة فهو طول كفر وهو ايمان ببعض الكتاب وكفر ببعض الله عز وجل انزل في القران حكمه يشمل انظمه الحياه الله سبحانه وكلا يقول وارسلنا عليك الكتاب البيان لكل شيء الله سبحانه وكلا يقول ما ترضانا في الكتاب من شيء الله سبحانه وكلا يقول فانت نازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول من كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا ايها المؤمنون اعلموا انه لا يقام هناك مسلم الا بان يتحاكم الى شرع الله العلنيون والمنافقون يريدون ان يقنعوا المسلمين بانهم من الممكن ان يقولوا مسلمين ومع ذلك لا يتحاكمون الى شرع لا غير شرع الله كيف مالك؟ وأقول آية في القرآن هي آية دين التي تتحدث عن إحبات القيور علاقة بين الفضل وغيره علاقة في أنظمة المجتمع يا أيها الذين آمنوا إذا كلا ينتم بدين إلى أدن مسمى فاكتبوه أن يقولوا بأن الإسلام داخل المساجد حجم حجم وأن الإسلام ليس له بدان في حياة الناس أيقول أي الله عز وجل إن الحكم إلا لله ونحن نقول إن الحكم إلا للشعب أي دين هذا وأي مساء من هذا الله عز وجل يقول فلا وردك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شدر عينهم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شدر عينهم قوم لا يجد في انفسهم حرجا مما نضيت ويسلمون تسليما الله عز وجل لما رضي لنا الاسلام لم يرضى لنا الاسلام عباده فحسب بل رضي لنا الاسلام بشموله وعمومه والاسلام دين يشمل حياه الناس فليس هناك فصل بين الدين وبين حياه الناس فوظيفة الحاكم في دولة الاسلام ان يخضع الدين ان يعبد الناس رب العالمين هذه هي وظيفته الاولى الوظيفه الثانيه ان يقود الناس بهذا الدين ان يدوس الناس بهذا الدين وهذا امر وضع وحلل مئات السنين فلما دخل المسلمون الاسلام وعاشوا وقدموا كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وحلم وعملوا بمنهج الإسلام الكامل الشامل سادوا دنيا وصطروا حضارة ومجزة لا يعرف التاريخ لها مثيلا إلا يوم الناس هذا ويوم أن يمتعد المسلمون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وحلم وصل الحال في المسلمين إلى ما كرون أعداء المسلمين يريدون ان يهم الناس بان من الممكن ان يكون المسلم مسلما ويتحاكم الى غير شرع الله عز وجل وهذا لا يجوز بحال بل هذا كفر بواح اتؤمنون ببعض كتاب و تكفرون ببعض لا تعاد للامه ولا صلاح للامه إلا إن قبلت شرع الله عز وجل وإلا إن رجعت إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول قولي هذا ما استغفر الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد ان محمدا عبدا ورسولا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباع الدين لا يوم الدين ثم اما بعد ايها الاخوه في الله فاعظم نعمه انعم الله عز وجل بها علينا ان ادمنا لهذا الدين واقل ما نقدمه لهذا الدين ان نتعلم دين الله عز وجل يتعلم المسلم كيف يحافظ على إسلامه يقرا المسلم في عقيده المسلمين حتى يعرف ما يجب عليه معرفته وحتى يعرف حتى يعرف كيف يحافظ على هذا الدين ويسال عن الاشياء التي تخرج خالد هذه المله حتى اذا لقي الله عز وجل لقاه بشهادة التوحيد وحتى تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن المنافقين يقولون هذه الشهادة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بل ويصلون ويصومون ويحجون ويقاتلون ومع ذلك يقول الله عس وجل عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من الماء فلم تنفعهم هذه الشهادة مع انهم يقولون لماذا لان هناك اشياء ان فعلها العبد تخرجه خارج مله الاسلام من حيث لا يدري وللاسف الشديد هناك كثير من الاشياء تنتشر في مجتمعات المسلمين وهي تخرج من مله الاسلام اجماع المسلمين من امثله هذه الاشياء التي تنتشر في ديار المسلمين دعاء غير الله وفعل كل مدد من غير الله عز وجل والذبح والنذر لغير الله كهذه الاشياء التي تحدث عند القبور والمضارح والطواف بغير بيت الله فهذه كلها عبادات لا يجوز ان تصرف لغير الله عز وجل فان صرفت لملك او لنبي او لولي فهو قد بالله عز وجل والذي يفعل ذلك يكون مشركا وان قال بلسانه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ومن ذلك تترك الصلاه بالكليه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترمز الصلاه وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه يعني الفاصل الذي بين المسلمين وبين غير المسلمين هو الصلاه فمن تركها فقد كفر هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ومن امثله هذه الاشياء التي تضيع دين العبد وتضيع سلامه سقط الدين لا او سقط الله عنه وجل او سقط رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا اسمعه ونراه كثيرا في دوائر المسلمين تجد رجلين يتعادان فيسقط احدهما دين الاخر باع علاقه ديني الذي بينكما لا تهددني ولكنه يسقط دين واذا تلفته يقول صرت ابتداء صرت غير اسمه يبيع دينه ويقصر دينه لاجل مشكله حدثت بينه وبين اخيه او بينه وبين زوجته وهو فخور باذماعته للعند سب دين الله او سب الله عز وجل او سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الاستهزاء بالاعان لهذا الدين كالاستهزاء بالجنه والنار او الاستهزاء من الحجاب ومن غيرها بشعار الإسلام وإن كانوا هو معلوم من دين الضوء وكذلك اعتقاد أن جرع طاه عس وجنه لا يناسب هذا الثمان الذي نعيش فيه كثير منه الإعلاميين يؤثر هذا الكلام وكثير من الناس الطيبين الاذى الشديد لجهلهم ولضعف عينيهم بالدين يتاثروا بهذا الكلام ويقولوا هذا كلام مقنع هل الاكر من قطع يد السارق ورجم الثاني وقتل القاتل نلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزمان الاول ورانا في القرن ال21 فكيف تناسب هذه الأحكام؟ اعلم أن هذا القول كفر لله عز وجل هذا القول اتهام لله عز وجل لأنه قاسر في تشريعه والعياذ لله اتهام لله عز وجل لأن شريعة الله التي رضيها للمسلمين منذ النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الشاعة لا تناسب المسلمين وهذا كفر ما العيال ولاد فاحذر قبل هؤلاء المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله هؤلاء حافظون على الاسلام واعلم الذين الله عز وجل الذي رضى بهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الى قيام الساعه ولا يجوز لأحد أن يزيد في الدين قطما واحده ولا يجوز لأحد أن يبدل قطما واحدا من أحكام ديننا عز وجل وشريعه ديننا عز وجل لما حكمت الناس ساد فيه الامن والامان وساد فيه الرخاء الاقتصادي وسادت فيه العداله وصارت فيهم الحريه وزارت وسادت فيهم العداله والامن حتى لغير المسلمين الذين يعيشون في بلاد المسلمين فنحن من عقيدتنا اننا لا بد ان نحافظ على اموال غير المسلمين الذين يعيشون في بلاد الاسلام ليست هذه منة منا عليهم ليس هذا رحض خطل إنا عليهم بل هذا أم أمرنا به رب العالمين أمور الله عز وجل أن تعاملهم بالمر والكسر مع أن لأن نعتقد أنهم كفاء وأنهم إن بطل على كفرهم سيخلدون في جهنم ومع ذلك لا يبيح لك الإسلام أن تعتدي على الكافر الذي يعيش على أرض مسلمين بعقل خلمة لا يجيز لك الاسلام ان تعتدي على مال ولا يجيز لك ولا يجيز لك ان تعتدي على انقه بل ان جاء عدو خارجي يريد غير المسلمين في ديار الاسلام لا نسلمهم اليه بل ندافع عنهم هذه عقيده المسلمين هذا شرع الله عز وجل الذي رضيه للمسلمين والذي لن يصالح حال المسلمين إلا للعودة إليه كما أمر به به عز وجل دون أن نهرف فيه شيئا فمن الذي يخرج خائد جميلة الإسلام أن يظن بعض الناس أن شرع الله عز وجل مناسب في زمان من الأزمنة ولا يناسب في زمان آخر أو أن الإنسان يجوز له أن يفتار بين شرع الله عز وجل وبين قانون مضعي أو قانون أرضي أو لأن يسوي الإنسان بين الدين الله عز وجل وبين طيره من الأديان كأن يصحح عقائد المشركين من اليهود والأصارى أو غيرهم عباد الله اعلموا أن أعظم ما أنعم الله عز وجل به علينا هو الإسلام هذه النعمه العظيمه نستوجب منها شكرا وتستوجب تستوجب علينا ان نتعلم من الله عز وجل حتى نحافظ على اسلامنا وان نتعلم الاشياء التي تخرج قيد هذه المله حتى نتجنبها ونتبعد عنها فلنلق الله عز وجل بشهاده التوحيد شهاده ان لا اله الا الله ان محمد الرسول الله فنكون ونسعى في دنيا وفي الاخره اسال الله عز وجل باسماء حسنا وصفاته العلى ان يميتنا بالاسلام حتى نلقاه به اللهم يا ولي الاسلام واهله بسكنا بالاسلام حتى نلقاك به اللهم يا ولي الاسلام واهله بسكنا بالاسلام حتى نلقاك به اللهم احملنا كل بلد واصر بنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم اقبل منا حسنا وذنبا وقضى عنا وعندنا وكل ذلك عندنا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين